فيقول صاحب الارش انا حقي تعلق بذمة بعين هذا الجاني هذا الرقيق ويقول صاحب الدين يقول ديني بذمة الميت يا اخي نبيع هذا الرقيق وانت قاسم الثمن بالحصص انت لك كذا وانا لكذا كل واحد مننا ياخذ نصف حقها وثلاثة ارباع حقها ونحو ذلك يقول صاحب الجناية أرشي الجناية يقول لا أنا حقي مقدم على حقك لأن حقي متعلق بعين هذا الرقيق هذا الرقيق أنا أسفي منه وانت استوف من ذمة صاحبك الذي مات إن وجد شيء يسدد أو حن عليه بعض الورثه يسددون وإلا بذمته تلكه يوم القيامة اما انا لا صاحبي هو هذا الرقيق انا اقوده برقبتي وبيعه وسالف حقي ايهما يقدم اذا تحاكم اليك تقول ما تعلق برقبه العبد الجاني مقدم على ما تعلق بذمه الميت يقول قاس هذه على تلك لان هذه فيها عين مباعه وفيها قيمه بالذمة. فيقول العين المباعة مقدمة في التسليم على القيمة التي في الذمة نعم هذه مسائل دقيقة قد لا تحصل هي على الشخص لكنها تشحذ الذهن وتجعل طالب العلم ينتبه ويستفيد من هذه المسائل في أمور أخرى فإن كان معسرا أو ماله غائب في مسافة القصر فللبائع فسخ البيع لأن عليه ضررا في تأخير الثمن فجاز له الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس المشتري وإن كان معسرا أو ماله غائب في مسافة القصر فللبائع فسخ المبيع لأن عليه ضررا في تأخير الثمن فجاز له الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس المشتري الرجل باع هذا الثوب بعشرة المشتري تعلق حقه بهذا الثوب بعينه لانه اشترى بعشرة البائع تعلق حقه بذمة المشتري بعشرة ريالات يسلمها من جيبه او من جيب ولده او من جيب غلامه او من اي مكان هذا مثل ما تقدم لكن حينما التفتنا نريد العشرة هذه قلنا نعم ان سلم البائع البائع سلم الثوب قال طيب سلمون العشره التي في اللمة يقول له المشتري العشره بالطائف ما معي دراهمنا هنا الان دراهمي بالطائف او قل دراهمي عند وكيلي وكيلي مسافر او دراهمي بضاعه مع شخص ما ما ندري متى يجي باسر ولا عقبوها انت ان شاء الله حقك في ذمتي او انا اذهب الى الرياض واجيب دراهم واسددك ان شاء الله يقول لا انا ما بعت هكذا انا ما بعت على وعد انا بعت صحيح عليك في ذمتك على اساس انك تطلع الدراهم وتسدد لكن تقول بالطائف او ما تدري متى تجي او مع الوكيل او كذا, أو كذا المال غايب فانا ما ادري تاخذ الثوب وتذهب الى الطائف ولا تجي هم عد يلزم اني انا اجيك بالطايف اطلب قيمه الثوب لا يا اخي البيع هذا بليه كله نفسه يقول لا ما يسوق لك تفسخ تم البيع بينه وبينك وتفرقنا ما يسوق تفسخ قال لا إلا أفسخ وتوكل على الله أبيع عليك وتروح للطائف وتخلين ما يسير فتنازع عند هذا الفسخ صاحب الثوب يقول ما جرى أفسخ البيع المشتري يقول اشتريتنا واخذت الثوب ما يمكن ارده ابدا ودراهمك ان شاء الله تجيك دراهمك في ذمتي فتحاكما اليك فماذا انت قائل تقول سدد اذا كان سدد قال ما استطيع دراهم بعيده نقول دراهمك بعيده اذا انت معسر ما ندري متى تجي اذا باع شيئا وتبين اعسار المشتري فله استعادة المبيع وهذا يحصل كثير مثلا احنا نمثل بالعشرة وكذا اقرب وإلا مثلا باع له بيت بمليون ريال وتبرق على انه بجيب المليون العصر او بكرة او بعده مثلا مضى يومين ثلاثة وين الدراهم يا أخي قال الدراهم بضاعة إن شاء الله نصفيها في الموسم وإن شاء الله نسددك أو أمهلني سافر للرياض وكذا أجمع من هذا كذا ومن هذا كذا واجيب لك حقك يقول لا يا أخي أنا ما بعت هكذا أنا بعت بيتي بمليون على أساس أنك سلمني اياه يقول المليون نعم صحيح بذمتي يقول لا أنا ما بريد ذمتك انا اريد دراهم وايش تنفع ذمتك ما أستطيع اسدد بها ذمتك انا ما بعت بيتي بمليون الا لاني اريد ان اسدد هذا خمسين وهذا 100 وهذا 1000 وهذا اكثر هذا اقل وخلاص وابي ذمتي ابيع بيتي واترجى ذمتك لا فقال إذن افسخ البيع المشتري يقول لا ما يطرب ايدك تفسخ البيع لاننا بعنا وشرينا وانتهينا وبثمنك بذمتي فماذا انت قائل اذا تحاكم اليك تقول للمشتري سلم وإلا من حق الرجل ان يفسخ البيع لانه ما يلزمه ان ينظرك مده لم تشترطها في الاول لأنك لو اشترت لو قلت التسليم بعد شهر، بعد شهرين إلى آخره تم، لكن ما قلت هذا، فالبيع من حقه أن يفسخه، لأنه ربما يكون ما باع إلا لغرض صحيح، باع ليبني ذمته، باع بيته، وما قبض شيئا، والدائنون يلاحقونه. وهو يلاحقك ما استفاد شيء من حقه أن يفسخ وهذا معنى قول المعلف رحمه الله فإن كان معسرا أو ماله غائب في مسافة قصر ماله غائب يعني يقول بالطايف أو بالرياض المال يجي الله وسددك نقول له هذا بإمكانه أن يفسخ في مسافة قصر فللباء فسخ البيع لأن عليه ضررا في تأخير الثمن فجاد له الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس المشتري نعم. وإن كان الثمن حاضرا اجبر على دفعه في الحال وإن كان في داره أو دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه لئلا يتصرف في المبيع فيضرب بالبائع وإن كان الثمن حاضرا أجبر على دفعه في الحال يقول بعدين إن شاء الله أنا استلمت البيت وإن شاء الله الدراهم أصبر علي يوم يومين وين الدراهم بعيدة ولا قريبة لا قريبة عندي في البيت في لكن ما نفات أنا الصندوق الآن أصبر علي أقول لا يلزمك تسلم الدراهم في الحال لأن البيع حاضر ما في تأجيل فما تتصرف في المبيع حتى يسلم الرجل حقه وان كان في داره او دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه لا لا يتصرف فيه ما معنى هذا اشترى البيت بمليون وقيل له سلم قال نعم وين الدراهم الدراهم في البيت بعيده ولا قريبه لا البيت قريب لكن مفتاح الصندوق ما هم تيسر الآن اصبر علي فخشية الا يكون في الصندوق دراهم نقول ما يخالف نمهلك حتى تصل البيت لكن نحجر عليك اي تصرف تتصرفه في مالك او في هذا المبيع فهو لاغي لما حجرنا عليه رجل رشيد عاقل لكن حجرنا عليه لحق هذا الرجل لانه افرض استلم البيت ما حجر عليه استلم البيت اشتراه بمليون ثم مر على المحكمه ووقفه ثم ذهب البيت من صاحبه وما سلمت القيمه او اشترى البيت بمليون ثم بعد ذلك مر على المحكمه وافرغه باسم زوجته او باسم ولده حتى ما يرجع عليها البايع فنقول انت محجور عليك اي تصرف تتصرفه فهو لاغ حتى تسلم الرجل حقه واضح الحجر عليه حجر مؤقت يعني حتى وان كان عاقل ورشيد وغني فنحجر عليه في كل ما بين يديه خشيه ان يفرط بها فيضيع حق الرجل في بيته نعم وإن كان غائبا دون مسافة القصر ففيه وجهان أحدهما جاز له الفسخ لأنه تعذر الثمن للإعسار أشبه الفلس والثاني لا يفسخ ولكن يحجر على المشتري لأنه في حكم الحاضر أشبه الذي في البلد والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن ويمكن أخذه لأن, لا لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن عليه فلم يلزمه تسليم عوضه قياسا على العوض الآخر وإن كان غائبا دون مسافة قصر اشترى البيت في مكة بمليون خير له سلم قال دراهمي في جدة جدة دون مسافة قصر مثلا سلم دراهمي في جده واريد ان استلم العين نقول بين امرين اما ان يحضر انه يمنع حتى يسلم او يسلم المبيع لكن يحجر عليه مثل الاولى يحجر عليه خشيه ان يتصرف في تصرف يضر بالبائع يقول الامام الموفق رحمه الله والصحيح عندي انه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن يقول هذا البيت لكن ما اسلمك اياه حتى تحضر لي القيمه نعدها على العتبه فاذا استلمت القيمه على العتبه فادخل دارك والا قبل ان تسلمني القيمه ما تم البيع ما اسلمك المبيع حتى تسلمني القيمه أخشى أن تذهب إلى جدها أو الشرائع أو غيرها ثم ما أجدك ثم بعد ذلك تبيع البيت أو توقفه أو تهبه فتتصرف في مالي بدون حق فأنا ما أسلمك حتى تسلمني هذا كلام الإمام الموفق رحمه الله يقول والصحيح عندي أنه لا يجب علي تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن ويمكن أخذه لأن في تسليمه يعني المبيع بدون ذلك بدون الثمن ضرر وخطرا بفوات الثمن عليه ما يحصل له فلم يلزمه تسليم عوضه قياسا على العوض الآخر مثل أن ذاك ما يسلم الثمن حتى يستلم المبيع فكذلك نقول هذا لا تسلم المبيع حتى تستلم الثمن والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل قدمت مكة للعمر في رمضان وقمت فيها للحج إن شاء الله فهل يلزمني التمتع والإفراد وهل علي هدي لكوني متمتع أولا إذا كنت ما خرجت من مكة بعد رمضان إلى الحج فأنت المناسب لك أنت حج مفردة والحج المفرد لا يلزم فيه تمتع أما إن تمتعت ذهبت إلى الميقات وأحرمت بعمرة في أشهر الحج ثم حللت منها ثم أحرمت في, في ذي الحجه في الثامن أو السابع بالحج فتكون متمتعة وإذا كنت متمتع فأليك هدي التمتع لأنك لست من حاضر المسجد الحرام ليسقط عنهم هدي التمتع هم حاضروا المسجد الحرام اما من قدم في رمضان او في رجب او في شعبان بنية العمره ثم جلت للحج هذا لا يعتبر من المقيمين في مكة ان حج مفردا فليس عليه هدي وان حج متمتعا او قارنا فعليه هدي التمتع او القران يقول هل في هذا القول شيء اللهم إني أسألك الخاتمة الحسنة في أقرب وقت أما سؤال الخاتمة الحسنة فهذا حسن وطيب وأما قوله في أقرب وقت فما ينبغي مثل هذا لأن هذا من باب تمني الموت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لبر نزل به فإن كان ولا بد فليقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي هذا احسن ما يسال يقول اللهم امتني في اقرب وقت لا يا اخي وكلمه في اقرب وقت ايش يعني يعني في اقرب وقت يمكن على الله الله لا يعجزه شيء ما يسرح اقرب وقت انت تطلب من شخص ان يساعدك مثلا في امر من الامور في اقرب وقت حسب قدرته وأما الله جل وعلا فهو على كل شيء قدير قادر على أنك حينما تلفظ بالكلمه قبل أن تكملها يقبض روحك فما ينبغي مثل هذا ولا ينبغي مثل السؤال الموت وإنما يسأل الخاتمة الحسنة نعم يسأل الوفاة إذا كان فيها خير والحياة إذا كان فيها خير يقول نأمل ان تكمل مقولة سيدنا علي رضي الله عنه في الدين في سؤال امس نعم لاننا بدانا ثم اذن هذا مكاتب جاء الى علي رضي الله عنه يسأله لعانة على كتابته المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمبلغ سواء كان حاضر او مقصط يقول مثلا سلمني عشرة آلاف كل شهر ألف ريال وأنت حر فيقبل العبد هذا البيع بينه وبين سيده هذا مكاتب جاء إلى علي رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين عني على دين كتابتي عجزت والإسلام يتشوف إلى الحرية ويحرص عليها ولهذا جعل الله جل وعلا للرقاب حق في الزكاة مثل هذا يعطى من الزكاة ليحرر نفسه فقال علي رضي الله عنه ألا أدلك على ما هو خير لك على ما دلني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا قضاه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك هذا الكلام الذي قال علي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لو كان عليك مثل الجبل دين لقضاه الله عنك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك يعني اجعلني ما احتاج لاحد واكفني بالحلال وهذا إيماء وإشارة إلى أن السؤال ما ينبغي للمسلم وإنما عليه أن يسأل الله ويعمل ولا يسأل يقول شيخ في بلادنا يقوم بتعليم النساء ويسلم عليهن ويصافحهن ويضحك معهن ويدرسهن بدون حجاب او فاصل يفصل بينه وبين الدارسات ما حكم ذلك هذا لا يجوز لانه لا يجوز للرجل حتى وان كان عالم وان كان ورع وان كان رجل صالح ما يجوز له ان يصافح النساء الا ذوات المحارم فالنبي صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق وهو معصوم من ان يقع في نفسه شيء عليه الصلاه والسلام تقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه لا تحل له يما زوجته ولا بنته ولا من محارمه يد امراه لا تحل له وكان عليه الصلاة والسلام يبايع النساء كلاما مبايعته للرجال عليه الصلاة والسلام مصافحة يصافحهم ويبايعهم على السمع والطاعة وعلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أما مبايعته النساء فكان يبايعهن في الكلام كما وردت مبايعة النساء في اخر سوره الممتحنه كما ستاتي ان شاء الله قريبا يبايعهن كلاما لا مصافحه كذلك مضاحكة النساء ما تجوز ويلقي الشيطان في نفسه او في نفوسهن وكذلك مخاطبة ومجابهة لهن كلاما هكذا مشافهه وهن بدون حجاب ما يجوز هذا جمع محاذير كثيرة فلا يجوز للرجل ان يفعل حتى وان كان من العلماء هذا يسأل عن وقف وهل يجوز او لا يجوز ما يصلح الفتوى في هذا الا إن كان موجود فالإطلاع على صورة الوقفية أو الرجوع إلى القاضي واطلاعه على ما لديك وإذا كان قصدك أنت أن توقف وقفا مثلا فاحذر أن توقف وقفا فيه ميل وجنف لأن من الميل والجنف حرمان أولاد البنات هذا من الظلم ولا يجوز أن يقول ذرية لصلبي مثلا البنات لهن نصيب مدة حياتهن وليس لأولادهن بعدهن نصيب هذا ما يجوز لأن هذا من الميل والجنف وحرمان بعض واعطاء بعض والذي ينبغي للمسلم إذا أراد أن يوقف أن يستشير طالب علم أو يرجع للمحكمة أو إلى كتب العدل ليرشده القاضي أو كاتب العدل إلى الطريقة الصحيحة الصواب. فإن الرجل قد يعمل بطاعة الله ستين سنة كما ورد ثم يوصي وصية جائرة أو يوقف وقفا جائرا فيختم له والعياذ بالله بسيء عمله فيكون من أهل النار فليحذر المسلم ذلك رجل يصلي بالمسلمين ويقرأ بعد الفاتحة من قصار السور صلاة التراويح لا حرج عليه في هذا والحمد لله إلا أنه ينبغي قراءة القرآن كله لإطلاع واسماع المسلمين القرآن كله وإن لا لو قرأ ببعض الآيات أو السور القصار فلا بأس عليه والصلاة صحيحة والحمد لله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد